أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دار كل في كتاب وَلَئِ قُلتَئ النَّ قُم مذثونَ مِ بعادِ المووتِ لَقون وَلَْئ أَ خَ ذََُ مَْتِ مَا ذُذَةٍ لَ يَقُ مَا يَح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 ơ Al qu إنه لفرح فخور إلا multimassbieren <sum> tan <Gülüşmeler> la والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأم عشر سور مثل مفتريات قل فأتوا بعشر سور I don't know. <laughs> oh, no! من كان يريد الحياة الدنيا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كان of the Ola ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك What? Oh. al uh -oh. s'emma u ma la فَأَذَلَّ الْفَرِيقَيْنِ كَمَا أَظَلَّ الظُّلْمَ وَالْأَصَمَّ Anfa! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. a oh. لَن <تصفيق> نَغْمَ <وما تصفيق> All oh, right. in أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا ओला الله أعلم بما في أنفسهم مني إذن لمن الوالمين